سَنَسمُهُ علىىخُرطُون إِ بَلَنَهُم كَمَ بَلَنَا أَصْحابَ الْ الجََّةِ إذْ أَقوسَمُ لَا يَصْرمهاَا مُصحين وَلَا يَسْتَسْنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أنغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين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 بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ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 أَمْ لَكُمُوا أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمُوا لَمَا تَحْكُمُونَ سَلْهُمُوا أَيُّهُمُوا بِذَلِكَ زَعِيمٌ أَمْ لَهُمُوا شُرَكَاءُ فَلْيَاتُوا بِشُرَكَائِهِمُوا إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فَلَا يستطيعون